قَّ لَم يَاقُصُوكُم شَيْئَو وَلَمْ يظَاهِرُوا عَلَيكُمْ حَدَا فَأَتِم مُ إلَيهِم أَهْدَهُم إى مُدَّتِهِم إِ اللهَّه يحبّمُتَّقين فَإِذَا سَلَخَلأَشرُ الْحرُمُ فَقُتُل الْ المُشِكِ لَ حَيثُ وجدتموهم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 يرضونك بافواههم وتبا قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَيْمَانِهِم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لعلهم الا تقاتلون قوما مكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين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 أَمْ حَسِبنتُمْ آنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعلَمِ اللهُ الَّذينَ جَهَدُ مِنْكُمْ وَلَمَّا يَعلَمِ اللهُ الذيذينَ جَهَدوا مِنكُم وَلَم يَاتَّخِذُ وَلَم يَاتَّخِدُ مِن دُون اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَ المُؤمنِينَ وَلجَ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 انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله فعسى اولائك ان يكونوا من المهتدين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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَانِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءً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 قَالَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا مِنْ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ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 إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لِصَاحِبِهِ لَا يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينه عليه وان وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ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 انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر واكتاب ت قلوبهم فِي فهم, فهم في وَلَوْ يترددون ولو اراد الخروج لاعدوا له عده ولكن كره اللهم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 قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إلا إِلَّا أَنَّهُم كَفَمُوبِ اللَّهِ وَبِرسُولِهِ وَلَا وَلَا يَأتُونَ الصَّلَاتَ إِللاا وَهُمْ كُسَال وَلَا يُم فِ قُونَ إِللاا وَهُمْ كَارِه فَلَا تُعَجِبكَ أَمْوَالُهُم وَلَا أَولادُهُم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 لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَةً أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعطَو مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْفَتُونَ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 قل أب الله وآياته ورسوله كنتم لَا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب, نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين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 أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله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 وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفونَ بِللهِ مَا قالَاوا وَلَ قَد قالوا, قالوا كَلِمَةَكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعدَ إسلامِهِم وَكَفَروا بَعدَ إسلامامِهِم وَهَمُّ بِمَالَم يََنَالُ وَمَا نَقَمُ إلَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهَّ وَرَرسُولُهُ مِ فَظْلم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 الَّذِي يَضْحَكُ قَلِيلاً وَيَبْكِي كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ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 وإذا أنزلت سُورَةٌ أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا درنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 سَُصيبُ الذيينَ كَفرَروا مِنهُم عَذاابُ لملَْسَ عَ الضُعَ فَاءِ وَلَا على المَرضَّ وَلَا علىَّينَ لا يَجدونَ ماَا ي فِقُون لا يَجدون ماَا يُ فِقُونَ حََج إذ نَ صَحون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 وَقُلِ ََّلُ فَسَيرَ اللهَّهُ عَعمللًَاكُمْ وَصُولُهُ وَمُؤمنِنُون وَسَتُ رَدّونَ إِ عَمِ الغَيبِ والالشَّهادَ فَيُونَبِّعُكُم بِمكُ تُم تَعملُون وَآخَرونَ مُرجَونَ لِأَمْر اللهَّهِ إَّا يُعَذِّبُهُم وَإَِّا يَنتُوب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 وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمَّا وَعَدَتْهُ وَعْدًا حَقًّا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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين في ساعة العسره الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم